وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذِ يُوَشِكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِيُّ طَهِيرَكُمْ بِهِ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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِتَنَابِ عَذَابٍ أَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْيِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَافِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 لِيَمْيزَ اللَّهُ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْتَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وَإِنَّ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَكُونَ الْدِّينُ كُلُّ مُلِّكًا لَّلَّهِ فَإِنِّي فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ نِجَاهُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَةَ نِكَصَ عَلَى عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وكلون كانوا ظالمين إن شر الدواو.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 وأعن دولهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وَإِكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْأَنَاخَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفًا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 إِيَّاهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٌ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ يُرِدُّ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَالَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ